وَأََّا مَمْ بَخِْلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالحُصْنَا فَسَن َِّرُه للِْعُسرَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَاالُهُ إذَا ت رَدَّ إِ عَلَنَا لَهدَا وَإَِّ لَناَالَآخِرَةَ وَعُولَا. فأَظَتُكُم نارتَلَ الظَّ ل يَشْلَها إِلاا الأشْقَ <تصفيق> الذي كَذذَّبَ وَتَوَّ وَسيجََّبُ الأتْ وَسَجَ نَّبُه الأتْقَ الذي يُؤتمَا لَ يتزَك وَما لِحَد عِندَهُ مِن يعمَةٍ تُجزَاب.